صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صل الله عليه وسلم على علي على علي على علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين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 وما زلنا نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تتعلق بصلح الحديبية وقد ذكرنا خلاصة ما جرى في هذا الصلح وصلنا إلى المسألة الرابعة من المسائل التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الصلح وهو وهي حكم الوقوف على الانسان وهو قاعد الوقوف على الانسان وهو قاعد يعني ان يكون الرجل جالسا والى جانبه شخص يظل واقفا احتراما او تعظيما او تكريما له سبق ان قلنا في مناسبه مرت ان هذا غير جائز لا يجوز للانسان ان يعبر عن تكريمه او تعظيمه لشيخ له او لاستاذ له بهذه الطريقه يكون شيخه جالسا ويظل هو واقفا هكذا امامه او الى جانبه وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الانسان ان يجلس على يقوم, يقوم على رجل ما ايا كان بهذه الطريقه فقال من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار من أحب أن يتمثل له الناس قياما أي أن يق من أحب أن يقف الإنسان كالتمثال له قائما يعني لا يتحرك يظل قائما هذا غير جائز طيب لماذا نرى ما يخالف ذلك في أحداث هذا الصلح لاحظنا أن المغيرة بن شعبة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السيف ولاحظنا أن سهيل بن عمرو كان كلما مد يده إلى لحية رسول الله يعبث بها ضرب المغيرة يده بنعل السيف نعم وقال له نعم رد عنك يد رسول الله قبل أن لا يتصل إليك هذا يتعارض مع ما قد ذكرناه من قبل الجواب أن ذلك الحكم العام الذي ذكرناه من قبل يستثنى منه هذا الحال يستسنا منه أن يكون قائد المسلمين في معركة وأن تكون هنالك ساعة لقاء مفاوضات بينه وبين من يمثل أعداء المسلمين. في هذه الحالة يشرع وجود من يقوم على قائد المسلمين او ولي أمرهم. بهذا الشكل الذي ذكرناه وإن كان هذا غير جائز في أعام الاحوال، في هذه الحالة هذا الوقوف يجوز إبرازا لمكانة المسلمين وإدخالا لمزية المسلمين ومكانتهم في قلوب الأعداء ولحماية أيضا قائد المسلمين أولي أمرهم في مثل هذه الساعة وحراسته من المصادفات والحالات الطارئة التي يمكن أن تقع فمن أجل ذلك كان المغيره بن شعبه يقف في تلك الحالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي ذكرناه وهذا يذكرنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما جاء أبو دجana فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فأقبل أبو دجana وقال أنا يا رسول الله فلما أخذ سيف رسول الله و مشى عائدا إلى المكان الذي كان يقف فيه مشى مشية فيها معنى واضح من التبختر ومن التباهي فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف إذن الأمور كلها متساوقة حالات الحرب لها أحكامها الخاصة ينبغي إبراز عزة المسلمين وينبغي إبراز مكانة المسلمين وإدخال هيبة المسلمين في قلوب أعدائهم الحكم الخامس من الأحكام التي ينبغي أن نعلمها أيضا في هذه المناسبة مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم الهدنه عبارة عن الصلح المؤقت هل يجوز عقد مثل هذا الصلح بين المسلمين وأعدائهم قال العلماء جمهور المسلمين قالوا ذلك جائز إذا رأى ولي أمر المؤمنين هذا واستدلوا على ذلك بالصلح الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مع المشركين هذا صلح أبرمه النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين لكن المسألة منوطة بما يراه ولي أمر المسلمين يعني حكم الهدنة والصلح داخل فيما سميناه أو في فيما عبر عنه علماء شريعة الإسلامية بأحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية كلمة السياسة الشرعية وأحكام الإمامة بمعنى واحد وأعيد إلى ذاكرة ما سبق أن قلت في أكثر من مناسبه لأن هذا الجانب اصبح كأنما منسيا من أذان كثير من الناس حتى كثير من طلاب العلم الاحكام التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذها فينا تنقسم الى قسمين احكام تبليغيه تبلغها بحرفيتها من الله عز وجل ثم انه بلغنا اياها ايضا بحرفيتها فهي أحكام ثابتة إلى يوم القيامة لا تتغير ولا تتبدل ولا قبل له صلى الله عليه وسلم بتغيير شيء منها أحكام الحلال والحرام حرمة الربا حرمة الميسر حرمة الخمرة أحكام الحدود العبادات التي شرعها الله عز وجل معظم أحكام المعاملات التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية هذه كلها عبارة عن أحكام تبليغية بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرفيتها ليس له أن يبدل ويغير شيئا منها ومن ثم ليس لنا أن نغير أو نبدل شيئا منها إلى يوم القيامة قسم الثاني أحكام تسمى أحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية أصولها الكلية شرعها الله عز وجل واوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم جزئيات هذه الأحكام وجوه تطبيقها أحالها الباري عز وجل لطفا منه ورحمة بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بوصفه نبيا مرسلا من عند الله بل بوصفه اماما للمسلمين وليا لأمرهم فله الحق أن يطبقها على النحو الذي يشاء دون وحي باعتباره ولي أمر المسلمين. هذه الأحكام أكثرها تتمثل في أحكام الجهاد يعني الجهاد شرعه الله عز وجل وجاءنا بذلك حكم تبليغي في القرآن حكم تبليغي لكن متى وكيف متى يعلن ولي أمر المسلمين وأولهم رسول الله الحرب متى يعلن وضع الحرب الأمر في ذلك عائد إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب هل وجد أسرة بين أيدينا في عقاب الحرب طيب ماذا نصنع بهؤلاء الأسرة هنالك عدة اختيارات ربنا عز وجل وحيا منه وضعها أمامنا نختار منها لا أقول ما نشاء لا بل ما تقتضيه المصلحة قتل الأسرة المن على الأسرة افتداءهم بالمال ضرب الرق عليه اربع خيارات الباري عز وجل أنزلها على رسوله لكنه جل جلاله خير المصطفى أن يختار من هذه الوجوه ما تقتضيه مصلحة المسلمين وما يقتضيه سير العدالة هذا من أحكام الإمام ما يتعلق بالهدنة هل نعقد صلحا بيننا وبين أعدائنا المسألة تعود إلى ما يراه إمامه المسلمين وولي أمرهم دليلنا على ذلك هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء لما أبرم هذا العقد كم ينبغي أن تكون مدة الصلح سنة ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات المرجع في هذا ولي أمر المسلمين لكن جمهور المسلمين قالوا ينبغي أن لا تزيد مدة الصلح على عشر سنوات يعني لها سقف يتحرك ولي أمر المسلمين كما يشاء ولكن لا ينبغي أن يزيد على عشر سنوات لماذا؟ لأن مدة الصلح التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبيه كانت عشر سنوات تنتهي العشر سنوات إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يجدد له ذلك وهكذا وهنالك أحكام وقع خلاف يترى هل هي من أحكام التبليغ فلا قبل لولي أمر المسلمين أن يغير ويبدل منها أم هي من أحكام الإمام والسياسي الشرعيين في بعض المسائل محل خلاف صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال من احيا ارضا ميته فهي له حديث صحيح الارض الميته يعني الارض الغير المستصلحه بعد سمو الأراضي الأميرية غير مستصلحة بعد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأراضي الغير المستصلحة من احيا ارضا ميتة فهي له يعني أصلحها وتعب فيها وفلحها واذا بها أصبحت أرض زراعية مستصلحة خلال سنوات تعطيه فرصة تصبح ملكاً له العلماء قالوا ها يا ترى سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بوصفه نبيا جاءه حكم تبليغي من عند الله يأمره الله أن يقول هذا الكلام لنا من احيا ارضا ميتة فهي له إذن سيبقى هذا الحكم إلى قيام الساعه اليوم إذا رأى أحدنا ارضا ميتة غير مستصلحة وتعب وكد في إصلاحها يملكها وليس لولي أمر المسلمين أن يستلبها منه هذا إذا قلنا إن هذا الحكم الذي قاله رسول الله حكم تبليغي لكن في الفقهاء مغلل الأحناف من قالوا لا هذا من أحكام السياسة الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة يوصف كونه اماما للمسلمين مثل ما قال من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه اول ما هاجر الى المدينه المنوره وتم يكون عنده أراضي كثير كثيره ما بتسنى له يزرعها كلها يزرع اللي بيقدر عليه ذات البايله لا اخوانه اللي جايين من من مكه ما لهم شيء نعم هذه من, من قبيل سياسة شرعيه فالساد الأعناب قالوا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا ارضا ميتة فهي له من قبيل السياسة الشرعية ومن قبيل أحكام الإمامة ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن اليوم لا يستطيع أحد أن يستصلح ارضا إلا بإذن ولي أمر المؤمنين نعم طيب. إذن هذا ايضا من الأحكام التي تؤخذ من صلح الحديبيه وهي من الاهميه بمكان الشروط التي تأخذ في الهدنه في الصلح بيننا وبين غير المسلمين بين اعداء المسلمين ما حكمها يعني اذا اشترط علينا الاعداء اشترطنا نحن عليهم الجواب كل شرط لا يتعارض مع كتاب الله ومع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مانع لولي أمر المسلمين أن يشترط على الأعداء ما شاء من الشروط بشرط أن لا تتعارض مع حكم ثابت مستقر في كتاب الله سبحانه وتعالى أما أن يعقد شرطا يلتزم ولي أمر المسلمين بشرط أو أن يلزمه أعداء المسلمين بشرط نعود لجد أنه يخالف ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية لا هذا غير جائز طيب إذا اشترط الأعداء كما اشترطوا يوم صلح الحديب أن كل من يأتي من بلادهم إلينا مسلما ينبغي أن نعيده إليهم هذا شرط لو فرضنا أعيد اليوم هل لولي, المؤمن... لولي أمر المسلمين أن يأخذ به إذا شاء قالوا نعم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الشرط قبل هذا الشرط لا. اللهم إلا الشافعي اشترطوا اشترطوا أن يكون لهذا المسلم الذي جاء إلينا نعم بطانة وقرابة وعشيرة تحميه في تلك البقاء عندئذ لا مانع من أن نلتزم بهذا الشرط لهم أما إذا رأينا أن هؤلاء الذين سيتون مسلمين إلينا ليست لهم عشيرة تحميهم ليست لهم فيها قرابة تحميهم لا يجوز ارسالهم والشافعي قالوا إنما رضي رسول الله بذلك لأن المسلمين الذين كانوا ياتون إلى المدينة لهم قرابع وعشيرا لا يستطيعون أن يمدوا يد السوء إليهم طيب لو أن العدو اشترط أن أي امراه مسلمه جاءت من عندهم إلينا أيضا ينبغي أن ورد هل يجوز نقول لا هذا غير جائز لماذا لانه يخالف كتاب الله يخالف كتاب الله نعم الباري سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي اذا جاءكم نساء مؤمنات فامتحنوهن الله عالم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن هذا كلام الباري عز وجل نعم قالوا يا طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أبرم العقد عقد صلح الحديبية عمم لأنه المشركين قالوا بشرط كل من يأتيكم من قبلنا ينبغي أن تردوهم وكل من يأتوننا من قبلكم لسنا ملزمين بردهم ما فرق بين امرأة وبين رجل والنبي وافق نقول ولكن النبي أخيرا ماذا صنع عندما جاءته نسوه لم يردهم لماذا لأن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالفها آية في كتاب الله عز وجل إذا ذكر لنا رسول الله حكما ربما كان هذا اجتهادا منه ننظر إذا نزلت آية تؤيد حكمه فذاك ما نزلت آية لا تؤيد ولا تعارض كذلك لأن رسول الله نبي ولا ينطق عن الهوى لكن إذا نظرنا فوجدنا آية نزلت تعارض عموم هذا الشرط نقول خلص النبي عليه الصلاة والسلام استثنى استثنى ما يتعلق بالنساء فامتحنوهن يعني انظروا هل هن صادقات في إيمانهن وإسلامهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هنا في حكمين فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني لا يجوز عند إبرام الصلح أن نستل نلتزم بشرط من هذا القبيل يعم الرجال والنساء معا لا امرأة جاءت مؤمنة إلينا التجأت إلينا فهي في حمى المسلمين ولا يجوز لنا أن نردها إلينا الحكم الثاني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا الحكم يتحدث عن ماذا عن الزواج نعم أكثر من هذا لو أنها رجعت برضاها وهي مسلمة لا يجوز وهي مسلمة أن ينكحها مشرك نهائيا بشكل من الأشكال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن هذا الحكم نص نقراه في كتاب الله عز وجل لا يحتمل أي تأويل ومن ثم ليس في هذا خلاف في المذاهب الأربعة قط ولا أعلم خلافا في هذا الموضوع نعم ولكن اليوم ويان العجب ننظر فوجد فنجد أن حكم اختلق اختلق اختلاقا ولد للتو. يقول لا مانع إذا دخلت امرأة أجنبية في أوروبا أو أمريكا الإسلام ولم يشأ زوجها أن يدخل هو الآخر في الإسلام يجوز لها أن تبقى في عصمة زوجها الكافر الملحد ايا كان مخالفين ومناقضين لهذا النص القرآني الذي نقرأه جميعاً في كتاب الله سبحانه وتعالى ومخالفين ومناقضين لقضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأعجوبة الكبرى أيها الاخوه أن هذا القضاء ليس اتيا من أناس لا يقيمون للدين وزنا يعني أعداد الدين لا هذا حكم يفتي به أناس متعممون أناس لهم لحى أطول من لحيتي أناس يزعمون أنهم دعاه إلى الله سبحانه وتعالى طيب كيف نحن لا ننكر الخلاف إذا كان للخلاف وجه في أحكام خلافية لأن أدلتها محتملة لكن قال العلماء هذا في معرض النص النص صريح بأن الربا محرم لا يجوز لنا أن نجتهد في إباحة الربا النص صريح في أن القصاص مشروع في دين الله لدرء القتل ظلما لا يجوز لنا أن نشتهد في هذا الأمر ممكن أن يعني نتساهل في التطبيق يعني الباري عز وجل ربما يغفر يعني زيد من الناس يعلم أن الربا لكن ضعفه يتغلب عليه فيتعامل بالربا ولو سالته لقال والله انا اعلم ان الربا حرام ممكن رب العالمين يغفر لكن الشيء الذي لا يغفر هذا ما هذا ما نعرفه ان يقول قائل عن حكم شرعي منصوص عليه غير قابل للتاويل وغير قابل للاجتهاد لا انه هذا الامر ليس كذلك يقول الله إن هذا محرم أقول لا هذا حلال يقول الله عز وجل هذا واجب أقول هذا ليس واجبا طيب يا أخي يعني أن تعصي الله وأنت تعلم أنك تعصيه والله باب الرحمة مفتوح باب المغفرة مفتوح لكن أن تعصي الله وتبرر معصيتك بأن تمزق حكم الله من أجل أن لا يقال عنك عاصي هذه جريمة كبيرة هي. وربما تخرج الإنسان من, من الإيمان نعم هذا الحكم موجود اليوم فيما يسمى فقه الأقليات وقد سئلت منذ أيام ماذا تقول في هذا الذي يسمى فقه الأقليات قلت والله أما في الشريعة الإسلامية فلا أعلم أن هنالك فقه اسم فقه الأقليات يعني فقه معين فصل للأقليات التي تعيش في أوروبا وأمريكا هنالك يعني الحلال الذي لهم غير الحلال الذي لنا والحرام الذي عليهم غير الحرام لانهم هم أقليات لذلك ينبغي أن تكون لهم أحكام فقهية خاصة بهم مفصلة على قدرهم بما أنه نأهدين في تلك الأماكن ما في منعه بالسوبر ماركت الخنزير والخمرة وما في منعه لأنه المجتمع هكذا بما أنه عايش في ذلك المكان ولكي ترسخ جذوره بقائه هناك لا يتأتى له أن يشتري منزلا نعم كالآخرين إلا إذا تعامل بالربا إذن ما شيء خليه يتعامل بالربا بما أن المرأة هناك قد تدخل الاسلام وزوجها لا يدخل الاسلام ومشكلة أنه نجي نفرق الأسر بعضها عن بعض إذن لا مانع صغنا فقها خاصا لأولئك الناس لو صح هذا إذن لما شرع الله الهجرة صح ليش الهجرة بقى وينما كان الواحد الشارع يبيه وتفضل خليك قاعد مبسوط وانبسط بها الجو اللي انت فيه وسوف نصغ لك فقها على قدري ما تعتاج إليه إذن ما عد في داعي للهجرة ولا معنى إذن والعياذ بالله لقوله تعالى الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيلة هذا شيء آخر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على فيما شرع الله الهجرة لأن الإنسان قد يوجد في مكان في بقعة في دار كفر ويحاول أن يطبق أحكام الله التي تلاحقه أن ذهب فلا يتأتى له ذلك عندئذ يقال له هاجر من هذا المكان في الله عز وجل نعم إذن لا يوجد ما يسمى فقه الأقليات في فقه ضرورات أولي ففي هذا فقه الرخص أولي ففي هذا أحكام معينة رخص أينما كنت تستطيع أن تتمتع بالرخص التي أنعم الله عليك بها فقه ضرورات أينما كنت إذا وقعت في ضرورة الضرورات تبيح المحظورات إن كنت في مكة ولا في المدينة ولا في نيويورك ولا أينما كنت الفقه لا وطن له بشكل من الأشكال اينما كنت احكام الشريعه الاسلاميه تلاحقك لكن هنالك مبادئ تتعلق برحمه الله بعباده اذا ضاق الامر اتسع الضرورات تبيع المحظورات لكن هذه الاحكام هل تطبق في اوروبا ولا تطبق عندنا لا هذه احكام كما قلت لكم لا وطن لها أينما كنت طبق حدثت أن امرأة أمريكية دخلت الإسلام ورفض زوجها الدخول في الإسلام فأرسلت تستفتي المراكز الإسلامية هناك طبعاً كثير من المراكز الإسلامية هناك تأبطها ما يسمى بفقه الأقليان فأصبح كثير من المراكز الإسلامية يسيرون في هدي هؤلاء الذين اخترعوا ما يسمى بفقه الأقليات جاءها الجواب من فقه الأقليات لا مانع بإمكانك تبقي في عصمة زوجك الكافر الملحد إلى اخره الفطرة الإيمانية موجودة قالت أنا لا أستريح إلى هذه الفتوى لا أستريح إلى هذه الفتوى نهائياً وانفصلت عن زوجها سبحان الله قارنوا أيها الاخوه بين إسلام أناس ورثوا إسلامهم كابرا عن كابر عن أب عن جد عن عن عن, عن إلى آخره وبين إنسانة مضى على إسلامها أيام أو ربما أشهر لا أكثر أولئك كأنما ملوا الأحكام فأصبحت رغبتهم العارمة في أن يبدلوا ويجددوا نعم يغيروا الهوى هذا ويغيروا دين الله عز وجل لأنهم ملوا منه. أما تلك ففطرتها الإيمانية هدتها إلى الحق وميزته من الباطل هذا يعني المهم أحكام كثيرة توجد في هذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الشريعة الإسلامية ليس فيها فقه أقليات يعني أحكام الشريعة الإسلامية لا تتبدل من مكان إلى مكان نهائيا لا وطن للشريعة الإسلامية هذا أمر ينبغي أن نعلمه وعندما يكون المسلم عنده شيء من الوعي يعلم الحلال من الحرام يعني ما ما لازم امرأة ما مضى على إسلام أكثر من أشهر تستطيع أن تعلم أن هذا الحكم حكم غير صحيح في حين أنه كثرة كثرة من المسلمين يسمعون هذه الفتاوى التي تأتين من الغرب تهب علينا رياح الغرب فتاتينا فتاواهم من هناك يقول لي صحيح هذا الحكم مظبوط ولا مو مظبوط يا أخي أنت عم تلتبس عليك الأمور وامرأة كافرة ما صلى أشهر أستمين ما التبث عليها هذا الأمر كيف عم تلتبس عليك الأمور نعم طيب ثامنا حكم الإحصار في الحج او العمره جماعه ذاهبون الى الحج او الى العمره وحيل بينهم وبين تنفيذ مناسك الحج او العمره حيل بينهم كما حيل بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملحكم هؤلاء يحصروا الحكم انهم يذبحون واحد منهم يذبح الشات أو ما يقوم مقامها نعم ثم يحلقون ويتحللون ويرجعوا لبيوتهم ويلبسوا أوعيهم وكل شيء هل عليهم أن يعودوا من العام الذي يليه يجب عليهم أن يعودوا فيقضوا هذا النسك الذي تحللوا منه إذا كان الموضوع حج مندوب عمره مندوبه لا واجب نعم إلا الأحناف الأحناف عندهم مبدأ إذا دخل الإنسان في المندوب تحول إلى واجب خلص ولا تبطل أعمالكم هدول عند الأحناف إذا صح لهم ولو عمر مندوب ولو حج مندوب يعني هو حاج في زمانه ينبغي أن يعود لكن عند الجمهور ما دام النسك مندوبا لا يجب فإذا كان واجبا نعم اذا اذا امكن نعم واخيرا موضوع بيعه الرضوان اتذكرونها يوم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى بيوتات مسلمي سرا في مكه امره ان يبلغهم فيها ان الفتح قريب نعم يبشرهم فيه فذهب وتلبث عودته شاء بين الصحابيين أنه لا يمكن قتل عثمان طبعا وفي أبرم صلح وله شروط وقيود إذا صح أنه قتل معنى ذلك هذا الصلح أصبح أثرا بعد عين ولكن طبعا تبين أن هذه شائعة لم تكن صحيحة محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيده هكذا وقال وهذه عن, عن عثمان هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين مدى مكانة سيدنا عثمان عند الله عز وجل ومن ثم عند رسول الله هذا الموقف إلى جانب قول رسول الله عن عثمان يوم تجهيز جيش العسرة وسنتكلم عنه ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم نعم يفرض على كل إنسان أن يتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وأن يتأدب مع الخلفاء الراشدين خاصة وأن يتأدب مع سيدنا عثمان بصورة خاصة كثيرون هم الذين يطيلون ألسنتهم في حق سيدنا عثمان من المؤلفين والكتاب يعني الواحد منهم يريد أن يتجمل وأن يظهر نفسه ناقداً وأن يظهر نفسه نعم يعني مكتشفا لأخطاء المخطئين وسيدنا عثمان صنع كذا وكذا كان يوظف الأقربين من بطانته اثناء خلافته وفعل وقام وإلى آخره من أنت يا هذا حتى تقيم من نفسك قاضيا تقضي في حق من؟ في حق الخلفاء الراشدين إذا كانت عندك هذه القدرة على تلمس الاخطاء فمالك لا تبدأ بنفسك ابدأ بنفسك قف أمام مرآة ذاتك تجد أنك من فرقك إلى قدمك أخطاء إساءات تجد ان العيوب قد ركبتك كلها من فرقك الى قدمك نسيت نفسك واخذت تطيل لسانك بقلم الاولى به ان يتكسر بين اناملك لتتحدث عن هفوات لا تقول هفوات يا ريت سموها هفوات اخطاء سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه سنعود الى هذا البحث بمزيد من الشرح والبيان ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا اللهم انا ضعفاء فقونا وانا اذلاء فاعزنا وانا فقراء فاغننا برحمتك يا رب العالمين اللهم انا عبادك الواقفون ببابك والملتصقون باعتابك تقربنا اليك بثل عبوديتنا لك اذ لم تكن لنا بضاعه مما ينبغي أن نتقرب به إليك من الطاعات والعبادات هذا ذا الجلال والإكرام بضاعتنا مزجاة فأوفي لنا الكيل يا رب أوف لنا الكيل وارحمنا واغفر لنا عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا أرحم الراحمين يا ارحم من سئل ويا أكرم من اعطى يا رب إن أعيننا ترمق سماء رحمتك سماء إكرامك وجودك يا رب العالمين كلنا يا ذا الجلال والإكرام جياع إن لم تطعمنا كلنا يا ذا الجلال والإكرام ضمع إن لم تسقنا فيا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا من بركات سماك يا ذا الجلال والإكرام أنبت لنا من بركات أرضك يا رب اسقنا الغيس لا تجعلنا من القانطين يا رب اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك واحسانك يا رب العالمين لا تعاملنا بما نحن له اهل عاملنا بما أنت له اهل يا الجلال والاكرام يا رب لا تهلك الانعام بذنوبنا يا رب لا تهلك الحرث والنسل بذنوبنا يا رب العالمين ارحمنا يا رب العالمين برحمتك للانعام برحمتك لعبادك جميعا هب اللهم طالحنا لصالحنا فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعة فضلك ورحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بالشيوخ الركع نسألك بالأطفال الرضع نسألك بالبهائم الرتع أن تسقينا الغيس يا رب اسقينا الغيس أنا إننا ننتظر فرجك ننتظر كرمك وجودك عيوننا ترقب سماء رحمتك لا تقطع عنا رحمتك يا الله لا تقطع عنا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صل صلى الله عليه وسلم صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم ملاحتا نواب هذين المختار ملاحتا نواب Allahumma, alayhi Allahumma, Allahumma,